مع الأدباء حلقة مع الدكتور عبد القادر القط يقدمها بهاء طه سيداتي وسادتي مساء الخير يسرنا أن نستضيف الليلة في برنامج مع الأدباء الناقد الأديب الدكتور عبد القادر القط ويعرف جمهور المستمعين جيدا الدكتور عبد القادر من خلال كتاباته النقدية وترجماته ومن خلال إسهامه في ندوات النقاد. البرنامج الثاني بالإذاعة وبرامج التلفزيون. إلا أن الكثيرين قد لا يعرفون أن الدكتور عبد القادر قد بدأ إنتاجه الأدبي بكتابة الشعر. وله ديوان منشور هو ذكريات شباب الذي أصدره عام 1958. وقد قدم الدكتور عبد القادر القط المكتبة العربية أيضا كتاب في الأدب المصري المعاصر عام 1956. ثم أبحاثا بعنوان حركات التجديد في الشعر العباسي ومشكلتان في القصة المصرية القصيرة طبعتهما جامعة عين شمس هذا بالإضافة إلى عدة ترجمات أهمها مسرحية ريتشارد الثالث لشكسبير ومسرحيات صيف ودخان لتينيسي ويليامز وأيام حياتك لويليام سارويان والابن الضال لجاك ريتشاردسون كما ترجم أيضا حكايات إيفان بيلكن لبوشكين وكتاب يرميلوف عن تشيخوف ورواية جسر سان ليويس ري لثورنتون وايلدر والدكتور القادر من مواليد عام 1916 وقد تلقى دراسته في المراحل الأولى في بلقاس والقاهرة ثم التحق بكلية الأدب بجامعة القاهرة عام 1934 وتخرج منها عام 1938 ثم سافر في بعثة إلى إنجلترا عام 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث حصل على الدكتوراه في موضوع مفهوم الشاعر عند العرب من جامعة لندن وعاد من البعثة عام 1950 حيث عمل بجامعة عين شمس التي يشغل فيها الآن منصب رئيس قسم اللغة العربية وآدابها مساء الخير دكتوراه مساء الخير في الحقيقة أن جمهور المستمعين في البرنامج الثاني بيعرف سيادتك جيدا كناقد من خلال إسهامك في المستمر في برنامج مع النقاد إنما يمكن مش كتير يعرفوا أن حضرتك ابتديت بكتابة الشعر فإحنا نحب نعرف إمتى في الفعل كتبت الشعر بدأت أكتب شعر وأنا طالب في كلية الأدب لكن كان شعر مش مستواه طيب شعر شاب مبتدئ لكن بعد ما تخرجت في كلية الأدب بدأت أكتب شعر أحسن في حوالي سنة أربعين يمكن بدأت أكتب هذا الشعر اللي نشر في الديوان والشعر ده نشر نظم في الحقيقة في ثلاث سنين من أربعين لتلاتة واربعين قبل سفرك في البعثة نعم طب الشعر ده طبعا كان في أعقاب الحركة الرومانسية يعني احنا نعتبر الجيل الثاني بعد ناجي وعلي محمود طه والشابي وكل الشعراء المعروفين من رواد المدرسة الرومانسية لكن يمكن كنا أكثر حدة أنا بتكلم عني وجيل من الشبان اللي زي في الوقت ده لأن احنا كنا بدأنا نعي أشياء اجتماعية وسياسية ونرتبط بيها ما كانوش الشعراء دول مرتبطين بيها قوي وبخاصة إحساسنا زاد بهذه المشكلات في أثناء الحرب فلذلك في هذا الديوان تجد باستمرار بعض الرموز التي تمثل إحساسنا بمشكلات الحياة والأشياء اللي ما كناش بنقدر في ذلك الوقت. طب واحنا يمكن لو سمعنا قصيدة من الديوان نقدر نحس أكتر بالمعاني اللي عبرت عنها. هي الوقت. أنا ممكن أقرأ قصيدة اسمها مثال. لأنها أيضا ترمز إلى هذا التناقض اللي كان موجود بين الواقع وبين المثل العليا التي كان يؤمن بها هؤلاء الشباب في ذلك الوقت طب ممكن تسمع لنا لو سمعت آه. طرقت بابي وقد أخلت للأحلام ظهر وانطوت نفسي وألقت دون دنيا الناس سترا طرقت بابي ففاض البيت إشراقا وعطرا قد تجل الحسن في أعطافها لينا ويسرا وتناها وجهها الفتان إقبالا وبشرا قال تصنع لي تمثالا يرد الصخر سحرا ألقي فيه من معانيك وخذ ما شئت أجرا قبلة من شفة الحر تريك الليل فجرا أو عناقا أرتمي فيه على صدرك سكرا أنت كل الناس إن هيأت لي فينا. قلت لبيك وهل أستيع للحسناء رده أنا إن ضاق خيالي أو غدا فكري صلده فسناك الحلو يغذو الفن إلهاما وجهدا ويمد الأفق الضيق للإبداع مده واستوى الإزميل في كف يقض الصخر قد ويسوّل خشن النات أسيقاناً وخدى ووراء الكف إحساس يذود الزيغ ذودة وخيال يخلع السحر على الأحجار بردى نفحة من عالم الروح تجلت بعد خلدى في مثال يهب الفن على الأجيال مجدى ورفعت الستر مزهوا وقد ملئت عجبا هذه آيتي الكبرى إلى الحسناء قربا سوف تبقى في سماء الفن للأرباب ربا فرنت عجلة وردت طرفها للباب غضبا وأشاحت ثم قالت قد ملأت القلب كربا وسكبت الخيبة المرة في الآمال سكبا أنا لم أسألك أوهاما تخال الأرض سحبا أنا بنت الأرض لم آلوا التراب الحي حبا قد رفعت الستر عن زيف يرد السهل صعبا أمثال ذاك لا ما كنت للأملاك تربا لما لأت الوجه والعينين أحلاما ونجوى، وجعلت الجسد المستوفز المشدود رخوة ورسمت الطهر في ثغر من التقبيل أحوى لما أضحى خطوي المستيقظ الممراح رهوا، واستحالت لهفة القلب إلى اللذات سلوى أين نهد جشمته الرغبة الملحاح صحوى وفم كالبرعم الضمآن بالنيران يروى ولحاظ قبل أن تشهد لون الراح نشوة ذاك صوت الحق قد اطحى على زيفك لغوى واباطيل تريد الفن ايمانا وتقوى وهوت بالمعول المشؤوم للتمثال حطما فهوا كالقمه عدواناً وظلما بددا قد خلتها في موطئ الأقدام تدما ومضت في ثوره هوجاء كالاعصار قدما توسع الارض حمر تمزيقا ولطما وعلى آثارها خط الدم المسفوك رسما هنا منذ قليل أزهق الواقع حلما وبل الفنان روحا صولة الحسناء جسما ومضت واستفق الباب فألقى الباب حكما عد إلى وحدتك الخرساء يا مسكين رغما عدت يا وحدتي الضمأة فروي الثأر مني واتل يا ليل غياباتي وخذ يا صمت عني وقفي ما بين هذا النور يا حجبي وبيني دفء شمس الناس يكويني ويؤذي النور عيني اسكتي أيتها الأحلام فالبلوى تغني ألف بوق ألف طبل من أغانيها بأذني أو أسلو كيف للسلوان أن يرتاد سجني وأمامي في الثرى أشلاء أحلامي وفني يا شذاها أو ما زلت بأعطافي وردني ويحها غابت وأبقت سمها في الجو يضني طيب دكتور عبدالقادر احنا يعني القصيدة الجميلة دي في الواقع عايزينك يعني تخرج شوية عن انك انت المبدع لها وتقيمها كناقد على ضوء الكلام اللي انت قلته دلوقتي يعني انت قلت انه المدرسة بتاعتكم من الشعر او الجيل بتاعكم من الشعراء كان مرحلة بعد المرحلة الرومانسية انا بسمع القصيدة دلوقتي حسيت انه فيها التمهيد لحركة التجديد الكبيرة في الشعر العربي بعد كده باين ده من ملامح الحركة في القصيدة ومن من الالفاظ المختارة ومن اكتر من حاجة انت ايه تقييمك شخصي كناقد مش كمبدع للمرحلة دي في تاريخنا الأدبي؟ في الحقيقة هي يعني من ناحية الفنية كانت بتعبر عن تطور بعيد يعني حصل برضه في الشعر العربي زي ما بيعتبر شعر الجو, الجو... جديد دلوقتي تطور أيوة. بعيد برضو في الشعر العربي بالنسبة إلى مثل هذا الشعر فده كان في الوقت ده بيعتبر تجديد في القالب الرومانسي وإن كان طبعا من الناحية دلوقتي لما نحكم عليه دلوقتي ما نلقاش فيه فرق كبير يعني في القالب لكن في طريقة التعبير في استخدام اللغة في الموسيقى والصور الشعرية أعتقد أن فيه شيء جديد غير الشعر الكلاسيكي المألوف والحدة العاطفة اللي فيه اللي نبعه من الإحساس الذاتي بتاع الشاعر ما بنفتقدها كتير في الشاعر الكلاسيكي يعني هو بمثل حلقة وصل ما بين مرحلتين من الانتاج الشاعري نعم. عندنا في نعم. طب هو أنت الوقت بدأت تتكلم كناقد فإحنا <تصفيق> حنحب نعرف حاجة عن بعتبر البرنامج التاني ساعد بأنك تشتاك تساهم فيه كتير نحب نعرف فهمك للنقد والوظيفة النقد بصفة عامة في الحقيقة يعني النقاد هنا مظلومين جدا لأنه الناس بتفهم الناقد أو الأدباء على الأقل بيفهموا الناقد على انه شخص محترف تقييم الناس ووضعهم في موازين لكن أنا بعتقد على الأقل من ناحية إحساسي الشخصي ان لما بكتب عن عمل هو بيكتذبني من من نفسه بغض النظر عن صلته بالكاتب نفسه فزي ما الأديب بيلفتوا في الحياة وضع من الأوضاع أو شخصية من الشخصيات أو موقف من المواقف ويكتب عنه أنا أيضا بيلفتني كتاب من الكتب فبكتب عنه فالأديب بيكتب عن الحياة في صورتها الواقعية وأنا بكتب عن الحياة من, من واقع صورتها الفنية ولما بكتب عن الحياة بهذه الصورة طبيعي أننا باخد موقف آآ موضوعي آآ زي الأديب أيضا ما بياخد موقف آآ موضوعي آآ ما أقولش يعني موضوعي من ناحية أنه ملوش وجهة نظر لكن أنه ما فيش يعني نوع من التحيز الواضح غير المبرر يبقى الأديب واخده أو الناقد واخده ضد الأديب فمن هنا النقد مفروض أنه بيخضع للنظرية الجديدة اللي بتعتبر النقد نوع من التفسير للعمل الأدبي وليس حكما على العمل الأدبي هو ده قربنا من السؤال التالي الحقيقة اللي هو إيه منهجك في النقد يعني هو, هو ده يعني أنا يعني بحاول أن أنا أفسر العمل الأدبي يعني أفسر العمل الأدبي أبين كل القيم اللي موجودة فيه الفنية والنفسية والاجتماعية قد أصل في سناية هذا الشرح إلى بعض الأحكام، وقد تفهم الأحكام أو حكم كلي على العمل الأدبي في آخر البحث من العرض للعمل الأدبي، لكن هذا الحكم ليس مقصودا لذاته وفي الحياة هي في الأدب أو في النقد طريقة الوصول للحكم هي المهمة أكثر من الوصول من الحكم نفسه. يمكن أنت ما تقتنعش بالحكم. لكن يرضيك طريقة الشرح وطريقة التحليل اللي الناقد اتبعها ويمكن يبين لك هذا الشرح وهذا التحليل أشياء في العمل الأدبي كان ممكن أنها تفوت عليك لو ما كنتش قريت هذا النقد وده بالتالي يمكن يخلينا نسأل أو أنا أسأل نفسي في الحقيقة إيه يعني وظيفة النقد بالنسبة للكاتب وبالنسبة للقارئ لأنه في الحياة ده سؤال برضو بيسور هنا في معرض الكلام عن وظيفة الناقد وكتير ما يقال إن الناقد أديب فاشل طبعا هو مش أديب فاشل زي ما قلت على ضوء التفسير على التفسير اللي أنا قلته يبقى, يبقى جهد الناقد جبد إبداعي بالضبط. كبير بالضبط لكن طبعا يمكن ما تكونش في فايدة كبيرة في النقد بالنسبة للأديب وخصوصا للأديب الناضج يعني اللي وصل إلى مستوى مش ممكن يتطور فيه لكن حتى هذا الأديب في بعض الأحيان إذا كان أديب يعني متواضع ومحب للمعرفة ممكن أن يستفيد في بعض الأحيان لكن هو النقد في الحقيقة ما بيبقاش موجه لصاحب العمل نفسه لأنه زي ما قلت الواحد بيحكم على العمل باعتباره عمل مستقل خلاص طلع بعيد عن نفسه قائله وأصبح له كيانه المستقل فالنقد بيبقى موجه حقيقة إلى القراء وإلى متلقي هذا الأدب عشان يبي يقدروا يتزوق هذا العمل تزوقا كاملا بكل الأشياء الكويسة اللي فيه ويلتفتوا إلى العيوب والمآخذ اللي بينطوي عليها أيضا وبهذا بتصبح قراءة الأدب قراءة فكرية عميقة خصبة مش مجرد تزوق شخصي للقارئ وبهذا أيضا بيخلق مستوى مشترك بين طبقة معينة من القراء وده يمكن يكون في على المدى الطويل وسيلة لخلق أدب كويس مش من خلال حكم الناقد بقى أو إن الكاتب نفسه خايف من النقاد ولكن خايف من القراء بتوعه اللي أصبح عندهم هذا الوعي الزوقي والنقدي السليم اللي أسهم الناقد في, في عمله أو في خلقه في خلق. طب وفي الحقيقة برضو نحب نعرف إيه التيارات اللي موجودة في النقد دلوقتي عندنا يعني في أنا أتكلم الحقيقة... عن النقد الجاد يعني نعم. مش بتكلم عن أنواع الكتابة الانتباعية اللي آه. ممكن إنه ناس يقول عليها نقد وممكن ممكن ترفض أيضا كنقد لكن في نطاق النقد الجاد إلتهارات موجودة عندنا حاليا وبرزة في الحياة أنا مش عاوز يعني أقيم نفسي حكما على النقاد كفاية المتاعب اللي بتسبب <تصفيق> للواحد إنه هو هو بيحكم على الأدباء. الأدباء. لكن ااا يعني نقد النقاد أنا اخترعنا <تصفيق> أن نحن يعني نشير إلى أبرز الملامح في آه. النقد آه. المعاصر عندنا يمكن النقدة حديثة عندنا النقدة أنا يمكن حديثة. من خلال الكلام اللي قلته على منهجي يمكن أقدر أخذ بعض المآخذ على النقد عندنا بوجه عام لأن أنا مقتنع بهذا المنهج بالرغم من الكلام اللي بقوله يمكن يكون خطأ أو صواب في هذا المنهج لكن المنهج نفسه أنا معتقد يعني مؤمن بيه وهو أن العمل الأدبي عمل فني في المحل الأول وأن كل كلام على أي عنصر من عناصره لازم يكون يدخل في اعتباره باستمرار أن دي صورة فنية لمثل هذه المضامين الاجتماعية أو الشخصيات الإنسانية أو الأفكار الحضارية أو غير ذلك عيب معظم النقد اللي عندنا دلوقتي إنه هو بيتناول كل هذه المضامين والأفكار باعتبارها مضامين وأفكار مستقلة عن الصورة الفنية. فبنقرأ المقالة الأدبية أو مقالة في النقد المسرحي قل أن يلتفت الناقد فيها إلى المواقف الفنية أو إلى حوار أو إلى رسم شخصيات إلا بكلام عام وإنما بيلتفت أولا إلى المضمون الاجتماعي المضمون النفسي السياسي أو غير ذلك كأن المضامين ديك مستقلة عن صورتها الفنية طبعا النقاد بيختلفوا في هذا الاتجاه بعضهم بيقيم نوع من التوازن بين الناحية الفنية والناحية المضمونية لكن في الغالب المضمون هو اللي, اللي بيشغل, بيشغل انتباههم, انتباههم أكثر طب أنا عايز أقول أن النقد الجاد عندنا يعني يمكن يكون حاجة أدبية حديثة في بلدنا يعني ما يمكن في شعر قديم جدا وفي قصة مش أديمة لكن يعني موجودة لكن النقد الجد في بلدنا يمكن مش قديم أو ما عرفش موفقني أنت على الرأي ده أو لا طبعا هو كان فيه م. نقد إنما بصورة مختلفة آه. عن مفهوم النقد عندنا يعني هو هي. نقد جزئي قايم م. على تزوق بيت من الشعر على تزوق تعبير في النسرة على تزوق صورة م. استخدام كلمة خطأ أو صواب م. فالنقد من زمان طبعا بيصاحب عملية الإبداع من نهار الشعر الجاهلي ما ظهر تجد برضو عبارات استحسان أو استهجان لبعض الصور لكن مش بالصورة المنهجية اللي موجودة دلوقتي وهذا أنا كنت عايز عن النقد انطباعي أنا عايز أقول أن النقد المنهجي النقد الجاد يمكن يكون حديث نسبيا عندنا إلى أي حد ده أفاد أو أسهم فيه تطورنا الأدب لا شك مثلا أنه النقد المنهجي للشعر الكلاسيكي ساهم كثير في مثلا ظهور الحركة الرومانسية يعني نقد العقاد مثلا والمزني وغيرهم ومطران نفسه كشاعر وكتاباته في مقدمة الديوان بتاعه ده كله ساهم في انصراف الناس بالتدريج عن المفهوم الكلاسيكي إلى المفهوم الرومانسي الحديث في الشعر العربي وأيضا النقد مثلا اللي وجه بعد كده للمدرسة الرومانسية في, أو في أواخر أيامها لما بدأ تغلب عليها الكليشيهات التعبيرية ولما بدأ تنعزل الإنعزال كبير عن الأحداث الحياة السياسية والاجتماعية وتدور في حلقة مفرعة حول العواطف الزاتية اللي كانت في الأول بتؤدي وظيفة معينة وبتعبر عن تطور اجتماعي مهم في الحياة العربية لكن بعد كده تجمدت وانعزلت على الحياة النقد اللي وجه إلى هذه المدرسة أيضا شارك في ظهور الشعر الجديد احنا بنقوله والمسرح مثلا النقد اللي وجه إلى المدرسة اللي كانت بتعتمد على الميلودراما واللي بين خصائص الميلودراما وانها بتعتمد على المفاجآت والعواطف الحادة والأشياء غير المنطقية كل ده أيضا وجه النقاد إلى المدرسة الحديثة يمكن هذا النقد كان مبالغ فيه لأنه ردود أفعال يعني لمغاله أيضا في الرومانسية أو الميلودراما أو اللفظية في النسر العربي فكان من نتيجة هذه المغالاة في خمس ست سنين بعد الحرب أن ظهر اتجاه واقعي مسرف في الواقعية فهم الواقعية فهم غلط على انها نأل فوتوغرافي للحياة الواقعية للحياة المجتمع والناس لكن بعد شوية بدأت الصورة تصفو وبدأ الناس يفهموا الواقعية على انها لارتباط بواقع المجتمع لكن نقل هذا الواقع في صورة فنية من خلال ذات الشاع الأديب وجه عام وفلسفته الفنية هو ده الحقيقة يعني الو... القيام النقد بالدور الخطير بتاعه ده على الأساس اللي تكلمنا عنه دلوقتي بحيث أنه يسهم في دفع الانتاج الأدب مش ممكن يتحقق إذا ظلت نظرة الأديب للناقد نظرة خصومة مفترضة ما بين الأديب اللي... هي الفكرة م. دايماً واحد ده كلام قلنا أنه الأديب بيعتبر ان الراجل ده ماسك ميزان وجاي يحط العمل بتاعه في أي. الميزان عشان يشوفه وحش ولا كويس م. ما بيحصلش أبدا يعني اللي بيحصل عند الناقد الكويس إنه هو راجل ماشي بين الكتب زي ما الأديب ماشي بين الحياة أيوه. فيقابله كتاب ما يلفتش نظره فيهمله زي ما الأديب يقابله شخصية ما تلفتش نظره فيهمله, فيهمله. يقابله كتاب حتى ولو كان وحش إنما بيسير في فكره وفي نفسه أشياء ممكن أنها تنكتب وممكن أنها تقال فبيكتب عنه وبيكتب عنه عشان يبين, الشخصية يبين الكتاب ده شخصيته إيه زي من راجل الأديب برضو بيشوف شخصية قد يكون لا يكون لها اعتبار في الحياة أو قد يكون لها اعتبار إنما هي لها دلالات ولها وجود خاص في نفسه فبيحاول يبين هذا الوجود أو يقدمه للكاتب لو الأديب فهم هذا الباعث عند الناقد يمكن يكون أكثر تسامحا معه أنا اللي عايز أقوله أن افتراض الخصومة ده بيعطل قيام النقد بوظيفته لأنه بيبقى فيه باستمرار تبادل الاتهام الأديب بيقول إنه الناقد بيفرض وصاية على الفنانية دي الكلمة اللي بتردد دايما إنه الناقد بيفرض وصاية على الفنان لا هو في الواقع ف... كمان ان في يعني اللي بيقول اللي بيوجهوا هذه التهمة اللي بيقترح اللي بيوجه التهمه للنقاد بالنوم بيفرضوا وصايه على الفنانين وعايزينهم يمشوا في أطر ما يخرجوش عنها بيضيفوا إلى كده انه وظيفه الناقد لا تعدو ان تكون تفسير ما هو قائم بالفعل وتحليله دون اقتراح اضافات طبعا بيقترح اضافات م. ومن واقع يعني اقتراحات النقاد الكويسين وبتكرارها بيتغير مفهوم الادب يعني مال هو مفهوم الادب بيطلع بيتغير من ايه يا اما عن طريق عمل جديد بيكسر القواعد القائمة وبيضطر النقاد انفسهم انهم يغيروا مفاهيمهم يا اما بكلام النقاد أنفسهم ومفاهيمهم الجديدة اللي بيعوها من تتبعهم للتيارات الفكرية والفنية سواء كان في الفنون المختلفة غير الأدب أو في المفاهيم الناس أنفسها عن الحياة الجديدة اللي هم عايشينها وهكذا فبتكرار هذه الكتابات بيتلقى الناس مفاهيم جديدة للفن والأدب وجهها ويبدو أنه في الحقيقة وده حساسين قوي بالنسبة, بالنسبة للنقد صحيح يعني كل النقاد حساسين في العالم كله حساسين للنقد والنقد برضو وده حساسين للنقد النقاد في العالم يعني بس ما بتاخدش العلاقة بس صورة بس ما الصورة الحادة قوي دي بالشكل ده وده في الحقيقة بيخلي حيرنا الأدبية خالية من المعارك المسمرة لأن بمجرد ما تدخل مع واحد في معركة تلتفت تلقاها تحولت إلى نوع من الخصومة الشخصية وإلى تبادل تهم وألفاظ حادة ففي كثير من الأحيان يمكن الكاتب أو الناقديب عاوز يكتب عن أديب لكن خايف يتحرك من اللقاء دهوت هو اللي, اللي هيحصل بعد المقالة في حين أن الكتابة نفسها ممكن أنها تكون كتابة مفيدة ويمكن مفيدة للكاتب لأنه برضو الكاتب لما يكون ماشي في اتجاه ومقتنع به هيتغير ليه إلا إذا كان حد ينبهه مثلا ويقوله إن الاتجاه بتاعك ده يمكن كان كويس في الأول لكن دلوقتي استنفض أغراضه وفيه أشياء جديدة طلعت ينبغي إنك تتابعها الاتجاه ده من الأصل غلط حقك تكف عنه أو الاتجاه ده كويس حقك تمشي فيه بس نقصه حاجة لازم تكمله هذه الأشياء لابد إن الأديب يستجيب لها فيعني أنا بعتقد إنه النقد زمان يعني من عشرين سنة مثلا رغم انه يمكن ما كانش منهاجي او زي نقدنا وكان اكثر انطباعية لكن كان اكثر تأثيرا في الحياة من دلوقتي لانه الناس كانت عندها نوع من التسامح وكانت بتقوم فيه معارك صحيح فيها حدة لكن هذه الحدة ما بتخليش الواحد يضطر انه يقف انه ما يكتبش فيها حدة محتملة يمكن حدة الفاظ لكن ما فيهاش حدة النيل من شخص الواحد من وضعه في الحياة اتهامه بتهم معينة كانت معارك مسمرة, مسمرة يعني يعني. طب هو الحقيقة فهمك الإيجابي ده لوظيفة النقدة دكتور تكون نتيجة دراسات معينة وقراءات معينة نحب نعرف وده دايما بنوجه السؤال ده في برنامج مع الأدباء أهم قراءاتك وأهم الناس اللي انت تأثرت بها في الحياة يعني أنا كنت بقى أقرأ الأول الأدب الإنشائي الخالق يعني في الأول أيوة. يعني ما بدأتش أرى نقد طبعا آه من أهم الناس طبعا اللي بدأنا كلنا أظن في الوقت داني أراهم مثلا مباسافة القصة القصيرة تشيكوف بيرناتشو إبسين الكتاب الروس في القرن التاسع عشر تولستوي الجنيف بوشكين دستيوفسكي كل دول الواحد أراهم وكان بيتأثر طبعا من خلال قرائته كانت بتترسف في نفسه مفاهيم جديدة للقصة والمساحية والرواية بعد كده بدأ الواحد يقرأ كتب في النقد الأوروبي بدأت أنا بداية عسيره في الواقع لأن أنا كنت في الوقت ده موظف في مكتابة الجامعة وتحت إيدي كتب كثيرة فبدأت أرى ريتشاردز لكن طبعا كنت بتعسر في رأيته لأنه هو صعب من ناحية ومعرفة الواحد بالإنجليزي في الوقت ده ما كانت كافية وبعد كده اتصلت نقد آي ريتشاردز نعم معنى المعنى ومبادئ النقد الأدبي أو وصول النقد الأدبي وبعد كده اتصلت بقى بكل أو معظم يعني النقاد الأوروبيين وتتبعت يعني التطور المذاهب النقدية ومسايرتها للمذاهب الأدبية وماذا تفاعلها معها طب حضرتك كلمتنا عن قراءتك في الأدب الغربي قراءتك في الأدب العربي أنا طبعا كطالب أدب عربي بدأت قراءة وسعة في الأدب العربي القديم وفي الوقت ده كان الواحد لما بيدخل قسم اللغة العربية أو أي قسم بيدخله لأنه حاسس أنه رغبته كده وأنه عاوز يدخل القسم ده في الحقيقة وعنده استعداد مش عشان المجموع مش عشان المجموع فأنا طبعا لما دخلت قسم اللغة العربية كان معنى هذا ان أنا عندي استعداد يعني قديم لهذه الدراسة فاستكملتها في الكلية لكن بعد شوية أحسست بارتباطي بالأدب الحديث أكثر، وبدأت أكتب في بعض المجلات فاكر أنا كتبت في الرسالة مقالة ألوم فيها الأسدزة على اهتمامهم بالأدب العربي القديم وإهملهم للطيارات الحديثة في أدبنا المعاصر ده أنت طالب آه في اه وقلت يعني ايه يعني صحيح ايه جدوى ان احنا نقعد ندرس النقائد بالصورة اللي بتدرس بيها تفتيت في الاحداث السياسية والاجتماعية اللي كانت فيها يمكن حتى دون اهتمام كبير بالجانب الفني ونهمل ادبنا المعاصر وان الشبان دول اللي في الكلية عملين يدوروا على حد يهديهم فبيعملوا لنفسهم ساعات جمعية ادبية يقروا فيها كتابتهم يقروا فيها قراءات من الأدب المترجمة يسمعوا فيها موسيقى وفي الواقع كان فيه طائفة من الشبان المتطلعين كانوا بالشكل ده ولحسن الحظ يعني أن الجامعة فيما بعد بدأت بواقع دعوات مماثلة من ناحية وبواقع ان الأدب الحديث نفسه فرض وجوده على الناس وكان لازم يهتموا به اهتمامهم بالأدب القديم طب يا دكتور عبدالقدر هو في رأي بيقول أن كل أديب ليه تراثه الخاص به من الدباء السابقين عليه ومن الفنانين السابقين عليه عموما فانت سواء في الأدب العرب الحديث أو في الأدب العرب القديم أو في الأدب الغربي إذا كنت موافق على وجه النظر دي مين اللي تركوا أكبر أثر في نفسك من الكتاب طبعا لدارس الأدب العربي كانت شخصية طه حسين شخصية كبيرة جذابة في ذلك الوقت وكان له طريقته الجديدة في دراسة هذا الأدب فكلنا كنا مفتونين بأسلوبه في الدراسة من ناحية وأسلوبه في التعبير من ناحية أخرى وده يمكن كان من أهم الأسباب اللي دفعتني إلى الالتحاق بقسم اللغة العربية بكلية الأدب. وبعد كده في يعني أنا بدأت برضو أهتم في, في وقت مبكر بالأشكال الجديدة في الأدب العربي زي القصة القصيرة والرواية وكنت في الوقت ده أيضا مفتون بإبراهيم الكاتب للمزني ولا بعودة الروح لتوفيق الحكيم للأسف أن أنا يعني بعد ما يمكن ممكن غيرت رأيي شوية في العملين دول آه لكن اثرهم كان كبير في نفسي في ذلك الوقت ولذلك يبدو أن نحن علشان نقيم مثل هذه الأعمال لابد أن إحنا نضعها في مرحلتها التاريخية بالنسبة الأدب العربي القديم من الترك أكبر طيب أما أكمل أدب العربي الحديث بلدو لأنه فيه فاضل بلدو الروايات الأولى اللي نجيب محفوظ وروايات عادل, ك... وروايات عادل كامل مليم الأكبر, الأكبر. نول من الروايات أيضا اللي لفتت نظري في ذلك الوقت ومقدمة عادل, عادل كامل, كامل مليم الأكبر ما زلت أذكرها وفي الشعر بالذات أنا تأثرت بناجي تأثر كبير جدا. يمكن مش من ناحية التعبير، لأن شعري يمكن فيه صور وفي مجاز وفي استخدام للغة مختلف شوية عن ناجي، لكن حرارة العاطفة والصدق مع نفس الشاعر ده تأثرت به تأثر كبير بناجي. في الأدب العربي الأديم يمكن أهم طبعا هو الشعر في الحقيقة كان أهم حاجة إحنا بنلتفت إليها وده يمكن يكون عيب في دراستنا للأدب العربي القديم لحد دلوقتي أن إحنا بنلتفت للشعر بس ويمكن ده ما للأسف ما بيقدمش الصورة المشرقة أو أشرق الصور للحياة الفكرية العربية لأنه في الحياة مثلا المستشرقين بيلتفتوا إلى أشياء مثلا فكرية عند الفلاسفة والمتصوفة والفقهاء يمكن تكون أكثر عمقا وأكثر أكثر ارتباطا بالحياة من الشعر نفسه لأن الشعر العربي في الحقيقة منذ العصر الأمة وبدأ ينحرف إلى نوع من الاحتراف وإلى التكسب والبعد عن الارتباط بالحياة والمجتمع لكن يمكن لذلك كان أنصع الصور للشعر العربي اللي ارتبطت بيها شعر المدرسة العزرية اللي بيسموها المدرسة العزرية في صدر الدولة الأموية لا لأنه شعر عاطفي فحسب ولكن لأنك بتجد فيه نفس شاعرة حقيقية واقتدار على التعبير البسيط الصادق اللي ما فيهش الافتعال بتاع الشعر العسل وبالنسبة للأدب الغربي أنت ذكرت لنا ريتشاردز و... إنما الأعمال اللي أثرت في الواحد قطعا هي الأعمال الإنشائية أولا أيه. وخصوصا يعني في القصة القصيرة تشيكوف ومباسا كانت ده دول الناس المف... اللي بنتتلمز عليهم الجيل كله كان بيتتلمز على الكاتبين دول في القصة القصيرة تشيكوف ومباسا طب أنت أشرت في كلامك دلوقتي عن للشعر والانتفات الأدباء إلى الشعر العربي يمكن ده تعليله إنه اهتممنا مازال إلى الآن الفن الأدب الأول يمكن يكون الشعر, الشعر عندنا آه آه وبالمناسبة برضه حياتك رأست تحرير مجلة الشعر لما نعم ظهرت نعم طب من خلال كتاباتك النقدية واتصالك بالأدباء ومساهمتك في تحرير مجلة الشعر ايه في رأيك اهم او ابرز الاتجاهات في انتاجنا الادبية دلوقتي في الشعر وفي خارج الشعر اه طبعا انا بعتقد انه الشعر هو يمكن قام باكبر مغامرة فنية في ادبنا الحديث في الوقت الحاضر لانه الاشكال التانية رغم تطورها انما ما بعدتش كتير عن الأشكال المألوفة زي الشعر اللي بيعرف بالشعر الجديد وهذا الشعر كان لابد طبعا أن يوجد بعد ما ظهرت المشكلات الاجتماعية والنفسية الجديدة في العالم العربي بعد الحرب العالمية التانية وحركات التحرير والاتصال المباشر بالشعر الغربي فكل هذا كان لابد أن يوجد لكن الناس طبعا بتعتقد ان الشعر العربي لسبب يعني غير مفهوم لابد أن يظل على قوالب سابتة إلى الأبد وده ما هو الصحيح لأنه طبعا لا نسر فضل على قوالب سابتة ولا الفنون التشكيلية فضل على قوالب سابتة ولا حياتنا الاجتماعية والفكرية ولا ملابسنا ولا بيوتنا فضلت متجمدة على قوالب سابتة فالشعر قام بمغامرة يمكن ما وصلتش الى مدها الحد دلوقتي فيها حقيقة النمازج طيبة وبعضها نمازج ممتازة لكن الملاحظ على هذه الحركة انها بسرعة ايضا بدأت يبقالها كلشهات وبدأت تدور برضو حول موضوعات معينة ومع انها مفروض انها تعبير عن اتجاه واقعي في المجتمع العربي وفي الأدب العربي فإن إحنا لما نتلمس المعاني الكبيرة اللي بيدور حولها هذا الشعر نجد أنها ما زالت في حقيقتها رومانسية لحد بعيد تلتفت تلقى ارتباط الشاعر بالريف باعتباره مش باعتباره بيئة يجب أن يعيش الشاعر حياتها ويعبر عنها لا باعتباره مقابل للمدينة اللي مش قادر يعيش فيها واللي بيعتقد ان الناس فيها غلبت عليهم نزعة الشر وان الحضارة قتلت في نفوسهم كل خير واماتت العلاقات الانسانية الطيبة وغير ذلك تجد مثلا الليل يلعب دور كبير او في المدينة لانه بيدي مجال الشاعر انه يعبر فيه عن اشواقه المجهولة وعن الصور الكئيبة وعن الزيف اللي موجود تحت انوار النيون وكل هذه الصور المألوفة في مثل هذا الشعر يعني ما ادروش الشعراء لحد دلوقتي ياخدوا المدينة كأنها وجود قائم معترف ببناء حضاري خاص الناس عايش فيه بخيره وبشر ولازم الواحد يتقبله على هذا النحو ويعبر عنه بهذه الصورة لكن من ناحية فنية لا شك أنها مغامرة كبيرة ممكن أنها تتطور إلى شيء مثلا آخر أو تصفو من هذه المآخذ. هو في محاولات يمكن للخروج من مأزق ده بالنسبة للشعر الجديد زي مثلا القصائد المطوّلة بتاعت الأستاذ خليل حاوي. آه أنا كنت يعني بقول يعني في الحقيقة إنو... الدراما الشعرية إنه. دراما شعرية. يعني. هو ده المخرج في الحقيقة. صبور عمل دراما شعرية. الأستاذ الفجزاء من دراما شعرية وفي يعني في أنا أعلم يعني في شبان كتير بيحاولوا إنهم. اكتبوا الدراما الشعرية هو ده في رأي المخرج يعني الوحيد للشعر الجديد انه هو يستغل المرونة والحرية اللي موجودة في هذا الشكل علشان يعمل اعمال كبيرة زي مسرحيات او قصص شعرية طويلة لكن في في هذا الشعر برضو الطيار لما دم ذكرت خليل الحاوي طيار انا بعتبره يمكن يكون خطيرة على هذا الشعر رغم انه يمكن يكون له مبرره من الناحية الفكرية والفنية هي هو هذا الغموض اللي بيتمثل في شعر خليل حاوي وغيره من الشعراء اللبنانيين. الشعر خليل حاوي يعتبر من أوضح الشعر بالنسبة أوه. بقى الحاجات الثانية. بالنسبة للمدارس <تصفيق> الرمزية بقى. ما حدش بيقول إن الوضوح المباشر الباهر ده يمكن إنه يعمل أدب كبير أو شعر كبير بالذات برضو الشعر لازم يكون فيه نوع من الضبابية شفافة كده. والرمز خصوصا في العصر الحديث اللي الشعر تأثر فيه بطيارات نفسية وفلسفات في عن الفن بوجه عام سواء كان أدب أو فنون وتشكيلي فلازم يكون فيه مثل هذه الرموز والضبابية والبعد عن الوضوح المباشر لأنه بيعبر دلوقتي عن حضارة معقدة وعن نفوس مركبة فمش من السهل أبداً إن يكون واضح وضوح الشعر القديم لكن المسألة مسألة نسبية هل هذا الغموض غموض شفاف موحي ولا غموض مغلق ومن ناحية تانية في اعتبار آخر يمكن أن يناقش وهو اعتبار المتلقي لهذا الشعر هذا الشعر الجدير جاء لكي يوسع دائرة متلقي الشعر لأن الشعراء دول أحسوا أن القوالب الأديمة ما عادتش بتكتزم قدر كبير من الناس لأنها بقت محفوظة وبقت بقت متجمدة على كل الناس حفظتها فإذا كان هيجي الشاعر يقول مثل هذه الأشياء الغامضة اللي لا يحسن تزوقها بعد جهد إلا خمسين ستين مسقف من أصدقائه ومن قائل الشاعر النقاده يبقى كأننا بنضيق دائره الشعر أكثر من ما كانت في الأول هو يمكن ذا يكون اعتبار مش فني لكن لكن هو اعتبار جدير بان احنا نفكر فيه يعني عشان, توصيل يعني عشان توصيل هو فيه دفاع عن انا هسميها الصعوبة مش فيه دفاع عن الصعوبة في الانتاج الفني عموما في العصر الحديث اللي هي ممكن نلاقيها مش بس عندنا في بلاد كثيرة تانية ودفاع يمكن غريب شوية بيقول انه كاتب الحديث بيواجه مشكلة كبيرة دلوقتي انه وسائل التسلية سهلة وميسرة وبتغمر كل المجالات في النشر وفي غير النشر يعني زي السينما والتلفزيون والمسرح وانه الكاتب الجاد اللي عنده كلمة مهمة عايز يقولها لابد انه يعني يتطلب من قارئه او من متلقي الانتاج بتاعه مجهود يصرفه عن حالة الجمود او حالة اللامبالاة اللي بيتلقى بيها وسائل التسليه مش انه يدهشه او يصدمه وانما انه يطلب منه انه يعطي من نفسه علشان ما ياخد او علشان ما يتلقى الرسالة بتاعه الفنان انا ما اعرفش ما هو الجائز ده يكون جايز دا يكون من بعض الاسباب وان طبع وإن كان طبعا مش ممكن المسألة تتم بهذه الصورة الواعيه لكن هو المفروض طبعا في القارئ الحديث انه هو يبذل مجهود اكبر مما كان يبذله القارئ في كتابة في قراءة الأدب القديم وإنه يجب إنه يحاول إنه يعايش العمل الأدبي اللي بقرأ معيشة كاملة لكن لما نشوف بعض المذاهب الأدبية الجديدة هن إنها في الحياة تأثر يا إما بوضوح حضري خاص يا بفلسفات جديدة في الفن يعني مثلا لما نشوف مسرح لا معقول أو أن نشوف تيار الجديد في الرواية هناقد إن مش مجرد أبدا ان الكاتب عاوز يشغل القارئ عن الانصراف إلى الأشياء السطحية ولكن بيعبر عن وجهة نظر خاصة في الفن وفي الحياة يعني مسح للمعقول ده جاي عن يعني إحساس بوضع حضاري من الناحية وإيمان بفلسفة فنية من الناحية تانية يعني مش مجرد إنه لا هو ي القارئ ويصدمه ولا يشير دهشته ولا أنه هو بس يخليه يفكر هو ده يعني طب احنا نتنقل بقى من الشعر للكلام عن المسرح وبقية نعم. الفنون عندك وحلتك ال... بدأت بالإشارة للتائرات الجديدة نعم. نعم. نعم. نعم. ال... نحن نتكلم عن آه. الواقع الأدبي عندنا هنا القصة القصيرة كمان اللي هي يمكن ألصق بالشعر يعني لما نحب ننتقل إليها القصة الش... القصيرة في رأيي من أحسن الفنون الأدبية اللي تطورت عندنا يمكن اللي ما بخلناش نحس بهذا المعنى إحساس كبير هو ما فيش عندنا قصصين كتير مجموعة الأعمال بتاعتهم كلها كويسة وممتازة لكن أنا بعتقد إن إحنا لو حبينا نقدم صورة مشرقة لأدبنا العربي الحديث على مستوى المستوى اللي دايما بنتكلم عنه ونطمع فيه واللي بنسميه المستوى العالمي ممكن نطلع ثلاثة اربع مجلدات ممتازين من القصص القصيرة مش لكاتب واحد انما لمجموعة الكتاب بتوعنا فهذا الفن تطور تطور كبير صحيح في وقت من الوقات غلبت عليه الواقعية المسرفة في الفترة اللي احنا عشرنا اليها من قبل أكثر من اي حاجة تانية يعني في الفنون الأدبية الاخرى لكن مع ذلك يعني تغلب عليها وبقى عندنا يعني طيارات كويسة فيه طب هاتك أشرت للصعوبات اللي بتواجه الشعر الحديث. ايه في رأيك برضو كناقد الصعوبات اللي بتواجه القصة الحديثة في إنتاجنا الأدب الحالي؟ القصة القصيرة بتواجه مشكلة القارئ دي قاعدة في الحقيقة. يعني في وقت من الأوقات كانت مقرؤة عوي. حتى في الوقت ال اللي كان فيه للتجاهل واقع المسرف دا وفي النمازج رديئة من القصة. كان الناشرين يقبلون على نشر المجموعة القصص القصيرة والقراء بأروها يمكن دلوقتي قل عدد القراء قراء القصة القصيرة جائز لأنه البرد الوسائل الإعلامية اللي انت أشرت إليها وسائل و... التسلية, التسليه والحجدية شغلت اهتمام الناس أكتر من كذا ويمكن النهضة المسرحية كمان خذت جانب كبير من قراء القصة القصيرة المسرح عندنا في الحقيقة يعني نهض نهضة طيبة جدا وظهر عندنا كتاب ما اقولش انهم وصلوا الى المستوى اللي احنا ننشده لكن في طريقهم الى الوصول او في طريقهم الى ان يكون معهم جيل على الاقل تاني يصل الى هذا المستوى ان لم يتح لهم هم ان يصلوا الى المستوى المنشود في مسألة في الحقيقة خاصة بالنهضة المسرحية من حيث الجمهور انا فكرت فيها وبقول ان احنا لحد دلوقتي برضو ما قدرناش نكتذب العدد الكافي للمسرح لما بنيجي نستقرق مثلا وجود المسرحيات على المسرح نجد المسرحية أحسن مسرحية عندنا ما أكثر من شهر أو شهر ونص ده معناه إيه معناه أن جمهور المسرح يأما لما زاد توزعت اهتماماته بقى في واحد بي... ناس بيشوفوا كوميديا وناس بيشوفوا دراما وناس بيشوفوا ميلودراما مثلا يا إما أنه هو الجمهور هو هو زاد بنسبة ضئيلة لكن زاد تردده على المسرح يعني بدل ما كان بيروح المسرحية مرة في الشهر بقى بيروح مرتين أو ثلاثة فبقى بيقدر يروح المسرح الكوميدي والمسرح الحديث والمسرح القومي لكن أنا أعتقد أنه علشان يكون عندنا كاتب مسرحي كويس لابد ان العمل بتاعه يكون قادر على أن يعيش حياة طويلة لأنه الكتاب بتوعنا دلوقتي الخمسة ستة اللي بيكتبوه مطالبين دائماً إنه هم يغزوا المسرح لأنه المسرح في حاجة إلى أعمال جديدة باستمرار فالكاتب عاوز يكتب له أو لازم يكتب مسرحية أو اتنين في السنة ده مش طبيعي حتى لو حصل مرة أو اتنين ممكن أوي يجي على الكاتب سنتين ثلاثة ما يكتبش حاجة أو يكتب حاجة صغيرة تانية أو يكتب في شكل تاني فاااا مفروض ان احنا نحاول ان احنا نعيش المسرحية نطيل حياة المسرحية اكتر من كده اما بنقلها الى الريف واما بتغيير اخراجها احيانا وبالدعاية الكافية وبتطوير مسارحنا الجو المقعد اللي الواحد قاعد فيه الجو التقص يعني كل هذه الاشياء اللي بتراغب في تردد على المسرح طيب حضرتك كلمتنا دلوقتي عن المشاكل اللي بتواجه المسرح من بالنسبه للجمهور او بالنسبة لظروف الفرق المسرحية ايه المشاكل الفنيه اللي ترى انها بتواجه المسرحية بتاعتنا او الانتاج المسرحي عندنا اللي المسرح عندنا يعني في في حياتنا الادبيه كلها يعني مش في المسرح بس احساس بغايب الفكر وانا كنت مع مستشق الماني او الامبارح فبيسألني انتو عندكو فلاسفة فعادت فكر فملقتش عندنا فلاسفة واستغراب عالم عربي كبير بالشكل ده وناهض بقاله اكتر من مئة سنة وما طلعش لحد الوقت شخص نقدر نسميه فيلسوف له مذهب في الحياة او في المجتمع فلهذا ما بيبقاش ورانا رصيد فكري في كتابتنا فالكتاب بنوع من الضحالة ما بقولش على المسرح بس انا بقول على كل ادبنا على كل في شعرنا ورواياتنا وحاجة كده على اختلاف الدرجة طبعا في ناس بيقتربوا من هذا المستوى الفكري وفي ناس بعيدين كل البعد عن هذا المستوى غيبة الفلسفة وغيبة النزعة الفكرية بتجني على ادبنا فتجد في الحقيقة انه المسرح عندنا مجرد او بيعتمد اساسا على اللعب بالمواقف و ما قدرناش نتخلص يعني من نزعة مثلا الكوميديا اللي لابد ان الكاتب يقحمها في بعض الاحيان بتكون مقحمة على المسرحية طبعا أو الشكل اللي بتمتازك فيه الكوميديا بالدراما شكل معترف بمساب الاشكال للحياة الحديثة لكن في كثير من الأحيان بتكون الفكاهبية مقحمة على العمل الأدبي وفي كثير من الأحيان أيضا بتحس إن الكاتب ده ما عندوش فكرة عن البناء الدرامي هو بيكتب حيث ما اتفق يعني متفترض ده أساسا لغيبة فكرة أو, فكرة أو مجموعة أفكار واضحة عند المؤلف آه مش, بس مش فلسفة بمعنى المتافيزيقة يعني كم كتاب مثلا عن فلسفة الفن موجودين في مكتبتنا الثقافية عشان الكاتب ده يكون أراهم قبل ما يبتدي يكتب مسرح ويكون يعني ترسبت معانيهم في نفسه في قلة من الكتب المترجمة يعني آه وحديثا وحديثا خالص يعني أنا بقول أنه علم يعني مش مفروض أن الواحد بعد ما بدأ يكتب وكبر يبتدي يقرأ خمس ده. ست كتب مفروض أنه هو في نشئته حتى يمكن قبل ما يكتشف أنه هو كاتب مسرحي يكون نفسه ترسبت فيها النظرة الفلسفية إلى الحياة وإلى الوجود وإلى الناس. فبقول العمل الفني مش ممكن يكون نفسه نظع عن النظرة الفلسفية إلى الحياة. أيوة ما هو العمل الفني علشان يبقى علشان يتخذ هذه الصورة لازم يكون مبني أيضا على ثقاف يعني هي العمل الفني خصوصا لما الإطار بتاعه بيكبر مش مش أصيدة شاعر يعني نما مسرحية. بيبقى عاوز أولا وعي فني بهذا الإطار لأنه فن كبير وله أصول فيه حوار وفي بناء وفي رسم شخصية وفي بعد كده إزاي أنت تعبر عن هذه النظرة إلى الوجود إذا كان لك نظرة كل هذه الأشياء لازم الواحد ده مش اتهام لكتابنا المسرحين أبدا لأنهم يعني بيكتبهم يعني على أحسن الوجوه الممكنة في حياتنا الأدبية لكن أنا بقول أنه الأدب العربي عام إيه اللي بيخلي الأوروبيين أو الغربيين على وجه العموم دايما يجددوا ودايما يبقى عندهم مغامرات فنية وفكرية إنه باستمرار بيقرأ فلسفات مش فلسفات متافيزيقية زي معنى الفلسفة العام ما هو مفهوم في هذه الناس إنما فلسفة فن وفلسفة حضارة واجتماع وسياسة وبتاع فتلقى الواحد باستمرار نفسه عماله تضطرب وعقله عمال يتحرك وفيه استثارة باستمرار لوجدان الأديب والفكر يعني بتعتقد انه الخلفية النظرية مهمة جدا بالنسبة لأي انتاج ادبي. يعني ما نتصور ان انا. مش اه طبعا. م. يعني ما نتصور ان انا دارس الفلسفة عندنا يعني مجهودهم الكبير موجه مسلا الى الترجمة. والى ترجمة مسرحيات وترجمة شعر وحاجات بالشكلة. ده, ده شيء غريب يعني في الحقيقة. م. م. يعني هو, هو ده فعلا بيوضح اه اللي بتعانيها ال مدارس او الانتاج الفني عندنا دلوقتي انما يعني عايز اقول ايه التفسير بتاع كده تفسير غيبة ايه ما عارفش يبدو انه جايز تقليد اله برضو الادب العربي القديم لسه احنا عايشين فيه جايز ان احنا الادب نفسه يعني حظي باهتمام كبير في نهضتنا الثقافية أمر ما ما عدرش على في الحياة دلوقتي فما حصلش مثلا إلى جانب الترجمات الكثيرة اللي حدست مثلا للاعمال الأوروبية في القصة القصيرة وفي الرواية وفي المسرحية ما وجدناش مثلا كتب ترجمة عن الفلاسفة الأوروبيين المعروفين بهذه الكثرة ولا بهذه المنهجية حتى الفلاسفة العرب يعني نفسهم ابن رشد وابن سينا والفرابي وغيرهم ما ظهرش عنهم كتب تقدمهم الى القارئ العربي في اطار كبير واطار يمكن حتى مبسط ويمكن اخيرا ظهر بعض كتب في المكتبة العربية انما العملية دي بقالها ستين سبعين سنة بتكون العقلية بتاعتنا وبتكونها بالاتجاه الأدب الصرف اللي بيحس ان الادب شيء كده منعزل عن الفلسفة وعن الفنون التشكيلية يعني مثلا عمر الأدب بغض النظر كمان عن الفلسفة عمر أدبنا ما تفاعل مع الفنون التشكيلية إلا حديثا دلوقتي لما بدأ برضو الكلام عن الفنون بالذات. وفي المسرح بالذات يعني مثلا في الإخراج المسرح عندنا أي. لحد دلوقتي ما عدا ما يعني الشبان الجداد اللي تعلمهم وجم المسرح بتاعنا ما زال له طابع محافظ قوي أكتر من اللازم فقير يعني في العناية بالتشكيل بالتشكيل طيب هو ده برضه حيقربنا ثاني للمقطة احنا تكلمت عن الشعر وتكلمنا عن المسرح وعن القصة ممكن هتكلم عن الهلواية. النقد المعاصر النقد المعاصر آه يعني الحركات الجديدة في النقد عندنا اذا فيه يعني انت تقول لنا ملاحظاتك عن المقطة دي لا النقد بتاعنا ما فيش حركات جديدة انما هو فيه حركات تانية سيئة في الحياة غير جديدة هو ماشي يعني على الخط اللي هو ماشي فيه بعض الناس موضوعيين زي ما قلنا بيهتموا بمضامين الأدب وبعضهم فنيين بيهتموا بالصورة الفنية أكتر لكن في نقد آخر سيء هو النقد السريع اللي بنسميه صحفي لا لأنه ينشر في الصحافة ولا لأن طبيعة الصحافة أنها تكون كده ولكن لأنه يعني هذا الاسم بيدل على نوع من ال سرعة والتعجل, والتعجل لأنه بينشر مأجاز في حيز صغير والكاتب أو الناقد فاهم أنه بيوجه كلامه إلى جمهور على مستوى خاص وده في الواقع بيدي صورة سيئة للناقد نفسه صورة الناقد عندنا كلام سريع وأحكام عامة دون تحليل لما تكتب ترى نقد عن مساحية لا تلقى لا تحليل للشخصية ولا لموقف وكلام يمكن أن يقال عن أي مسرحية من هذا اللون وفي كثير من الأحيان بيخضع لأغراض شخصية ولمجاملات وهاجم واحد لأنه منه بيسني على واحد لأنه صديقه أو بينتمي إلى جماعة هو بينتمي لها وإشتاء وده يمكن يخلينا نتكلم عن مشكلة هي موجودة في حياتنا في الحقيقة دلوقتي من ناحية النقد اللي يتابع الأعمال الجارية زي المسرحيات اللي بتطلع في طبعا نقاد في الصحف نقاد جادين وبيعطلهم حيز مناسب بقدر الإمكان يعني بما يتفق مع طبيعة صحيفة يومية لكن مع ذلك احنا بنفتقد مجلة أسبوعية وعيسة ممكن أن تناقش مثل هذه الأعمال المسرحية أو غيرها مناقشة جادة على نطاق أعلى وفي حيز أوساه لأنه صحيح عندنا بعض المجلات الشهرية دلوقتي لكن المجلة شهرية ليس فيها مجال للمعارك الأدبية ولا للأخذ والرد لا على خاصة بالنقد ولا مجلة أدبية عامة لا مجلة أدبية فيها جانب للنقد فيعني أما أنا بدل ما عمود في اكتب خمس ست صفحات مثلا وبدل ما اجي يجل ان الكاتب المؤلف او المخرج يرد عليا فيضطر يرد مثلاً في عشر اتناشر سطر او حتى ما يقدرش يلقى له حيز في القرنال يقدر يلقى برضه خمس ست صفحات ثاني اسبوع مش ثاني شهر زي المجلة الشهرية ينشر فيها ده يمكن ينشط الحركة الثقافية ويخلي بعض النقاد برضو يخرجوا عن الإطار اللي وضعتهم فيها المقالة الصحفية في الحقيقة يعني أنا بالنسبة لي مثلا كنت أحس لما أجي أكتب زمان كنت أكتب في مجلة الشهر اللي كان بيطلعها سعد الدين واهبة فكنت أحس أن بتاعتي لازم تكون 10-15 ضروري يعني لأنه شايف حيز قدامي وشايف مجلة شهرية مفروض أن لها يكون مستوى خاص فبكتب على هذا الأساس دلوقتي لما أكتب في مجلة أو جورنال ما مجلة أدبية أو ما هوش صحيفة أدبية بحس إن أنا لازم أكتب في هذا الحيث فتلتفت تلقي مفهوم حتى المقالة النقدية من غير ما حس يتغير عندي بدل ما كنت بقعد أفتت في الموضوع وحلل وبتعدا بحاول بقدر الإم الامكان أركزه في عوامل عامة أو نقطة آه سريعة آه يمكن بقول كتير من اللي أنا كنت عاوز أقوله لكن ما عدتش بقوله بالطريقة اللي كنت بقولها به طيب بالنسبة للمشاكل اللي بتواجه انتجنا الأدبي عموما ايه الدور اللي ممكن يقوم بيه النقد لحل هذه المشاكل العملية يعني أنا قلت كتير عن الأدباء في الحقيقة ويمكن اتهمت يعني بعض الطيارات الأدبية بالتقصير لكن في الحياة النقد برضو رغم الدور الكبير اللي أم بيه ما زال مقصر في كثير من النواحي اللي يجب إن هو يدرسها يعني ما عندناش مثلا كتاب دلوقتي كويس في تطور الرواية العربية مثلا إلى العصر الحاضر يمكن في كتاب الدكتور عبد المحسن طه بدر نما دوائف عند مرحلة معينة ما عندناش برضو تقييم للنهضة المسرحية كلها والأعمال المسرحية بحيث تقدم صورة كاملة لهذه النهضة وتضعها في موضعها الصحيح اه اهتمامتنا احنا هنا برضو في مصر ما زالت مهتم يعني محصورة في أعمالنا المحلية وبنهتمش بالأعمال اللي بتنشج في بلاد عربية أخرى. كل هذه الأشياء ممكن أنها تتم وممكن أنها تؤدي للحركة الأدبية في مصر وفي الوطن العربي كله خدمة جليلة طيب ده دورك أنت دكتور عبدالقادر ودور بقية النقاد ونتمنى أنكم تتمكنوا من القيام به ونشكرك ونرجو أن احنا نلتقي بك في ندوات أخرى شكرا. شكرا. شكراً استمعتم في برنامج مع الأدباء؟ إلى حلقة مع الدكتور عبد القادر القط قدمها بهاء طاق